بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زوتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علب اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم